و ب ا ر ك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على إ ب ر ا ه ي م وعلى ال ابراهيم في ا ل ع امي ل انك حميد مجيد وذلك ايها الكرام مع باب آ خ ر من أ ب و ا ب هذا الكتاب النشيس الجليل صاحب البخاري يقول البخاري رحمه الله تعالى باب لا يتحرى ا ل ص ل ا ة قبل غروب الشمس لا يتحرى ا ل ص ل ا ة قبل غروب الشمس طبعا في ن ه ا ي ة الدرس ن ع ل م كيف لما يكرر البخاري هذه الاحاديث لان طبعا القارئ العادي كانه يراها م ك ر ر ة وطبعا فاته ا ل ع ق ل ي ة ا ل ف ذ ة لامام الدنيا في علم الحديث الامام البخاري باب لا يتحرى ا ل ص ل ا ة قبل غروب الشمس حديثكم سمينة 85 قال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن يوسف قال أ خ ب ر ن ا مالك عن نافع عن ابن عمر أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يتخرى احدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها والحديث كما ترى جاء ب أ ص ح ا ل أ س ن ي ن لو مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أ ص ح ا ل أ س ن ي ن ف ب د أ ب لا إ ن ه ي طبعا وسنتكلم عنها في فوائد الحديث لا ي ت ح ر أ احدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها الحديث الذي يليه سته وثمانين قال حدثنا عبد العزيز ا بن عبد الله قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن صالح طبعا صالح هنا هو ابن كيسان مربى ولد ع ب الله عبد عزيز عمر بن عبد العزيز عن ابن شهاب وهو الزهري قال أ خ و ا ن ي عطاء بن يزيد الجندعي أ ن ه سمع أ ب ا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ي ق و لا ل ص ل ا ة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس ولا ص ل ا ة بعد العصر حتى تغيب الشمس الحديث الذي يليه طبعا ب ن أ خ ذ الباب كله ل أ ن ه في م ع ن ا واحد حديث خ م س م ئ ة س ب ع ة وثمانين قال حدثنا محمد ا بن أ ب ا ن قال حدثنا غندر قال حدثنا ش ع ب ة عن أ ب ي التياح قال سمعت حمران ا بن أ ب ا ن يحدث عن م ع ا و ي ة وهو ابن أ ب ي سفيان رضي الله تعالى عنهما قال إ ن ك م لتصلون ص ل ا ة لقد صاحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فما ر أ ي ن ا ه يصليها ولقد نهى عنهما يعني الركعتين بعد العصر حديث الذي ي ر ي ه آ خ ر الباب لو خ م س م ي ة ث م ا ن ي ة وثمانين قال البخاري حدثنا محمد بن سلام وهو البيحمدي قال حدثنا عبده, عبده عن عبيد الله عن قبيل عن حفص ا بن أ ب ي عاصم عن أ ب ي هريره رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سلطين بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس هكذا انتهى الباب ثم طبعا ا س ت م س ت راويا يذكرنا بالجد في طلب العلم والحرص عليه رغم أ ن ه كان مولى وعبد وليس حر ولكنه كان آ ي ة في الحفظ وكان راويه وهو ن ا ش ع مولى ابن عمر رضي الله تعالى عنه وحسبك أ ن ه مولى و ك ل م ة أ ن ه مولى يعني أ ر ق مانع من أ ش ي ا ء ك ث ي ر ة جدا ولكن هذا الفذ الفريد الغريب العجيب الذي كان في منافسه هو وسالم من سالم ابن عمر هذا مولى ابن عمر وهذا سالم ابن عمر وهما الذين جلس على كنز ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يعني أ خ ذ حديثه وكان ن ا ف ع واختلف في ث ل ا ث ة حديث كما قال ا ل إ م ا م احمد اختلف في ث ل ا ث ة حديث وكان ا ل أ م ر فيها لنافع ك اي ن الأمر ف ه ان ل القول ع أي أن ا قول ناشع رضي الله تعالى عنه هذا ا ل أ م ي ر الفذ العجيب الذي ولاه عمر بن عبد العزيز على صدقات أ ه ل اليمن وهو الامام المفتي ا ل ث ب ت ا ل م ط ق ي عالم ا ل م د ي ن ة أ ب و عبد الله مولى بن عمر وراويته وروى عن ابن عمر و ع ا ئ ش ة وابي ه ر ي ر ة ورافع بن خديج وابي سعيد الخدري وام س ل م ة وسالم بن عبد الله و ع د ة من هؤلاء الكبار ا ل أ ج ل ة روى عنه أ ي ض ا الكبار ا ل أ ف ث ا ث كالزهري و ي و ب السختياني وعبيد الله بن عمر و أ خ و ه عبد الله و و س ا م ا بن زيد وحميد الطويل ويونس ا بن عبيد وابن أ ب ي ذ ئ وابن معشر ن جيح و ا ل أ و ز ا ع ومالك ا بن م ر و ل ومالك ا بن أ ن س والليث ا بن سعد وخلق سواه نافع ابن عمر أ خ ذ ه عبد م ر في ا ن عمر ع ب الله ا بن عمر في بعض حروبه في بلاد الشرق يعني أ ث ر ه وكان مولاه فقالوا هذا العبد قالوا هو من كابل أ و من ط ب ق ا ن أ و من خرسان وعلى العموم هو يعني من بلاد فارس وبلاد فارس طبعا ت ب د أ من العراق إ ل ى نهايه اله العند ا ل ا ل د ي ا ب ل د هو ي ع ن ي منها يعني كما تقول مصر عند من م مصر من مصر من اي محافظات ب لا د م ت ج س م ة يعني واسماء هذا الرجل كان من احرص الناس على على ان يعمل بمعالي ه وطبعا احرصت ان اذكر هذه ا ل ت ر ج م ة خصيصا لان ت ر ج م ة الامام مالك ت أ خ ذ ا س ا ب ي ح ط و ي ل ة ت ر ج م ة ط و ي ل ة اما مالك نافع ا بن عمر ن أ خ ذ منها شواهد يعني كيف يلتزم ا ل إ ن س ا ن بما سمع وكما ذكرت مرارا ً إ ن كنت حقا ً تابعا ً لمحمد صلى الله عليه و آ ل ه وسلم فواجب عليك أن تخسن ان ل عليك ا ا واجب ت ب ع أ تحسن الاتباع وواجب عليك ما سمعت منه شيئا ً إ ل ا وعملت به و إ ل ا فهو صلى الله عليه و آ ل ه وسلم حجيجك ا يوم ا ل ق ي ا م ة وكان اسلاف ل أ لا ي ت أ خ ر و ن ق د ر ق ل ا م ة ا ل أ ظ ف ر عن ت ط ب ي ق ا ل س ن ة ل أ ن ا ل إ ن س ا ن إ ن ترك س ن ة س ت ي ت ر ك أ خ ر ى و ي ت ر ك أ خ ر ى ح ت ى ي ص ي ر ق ل ب ه م ر ب ا د ا كالكوزي م ج خ ي ل ك ل ا ب ل ر ا ن ا على ق ر ب ه م ما ك ا ن و ا ي ك س ب و ن ف ع ب د الله ما سمت ع ب س ن ة أ و بقول ق ا ل ه ا ل ن ب ي ص ل ى ا ل ل ه ع ل ي ه و س ل م إلا و أ ن ت بادر ب ف ش ل ي و أ ن ا أ ع ج ب ا لفعل ل ي ا ل أ ص م ي يوما لما دخل المسجد برجله اليسرى فخرج تذكر وخرج سريعا فقالوا لما خرجت قال نسيت ودخلت بقدم اليسرى ودخول المسجد ل ا قال د م ي س ر ى ق ا له لك انت دخلت خلاص يعني ستطلع ثاني لسه تدخل قال اخشى, أخشى السنة ان تركت هذه ا ل س ن ة أ ن أ ت ر ك غيرها وان تعودت على ترك ا ل س ن ة و ا ل ا س ت ه ا ن ة بها أ ن أ خ ر ج عاريا عن ا ل س ن ة بكاملها فلذلك يعني المسلم الحريص على دينه وإحنا بنسميه ا لا و ق ت ل م س ت ق ي م العوام بسموه م أو ا ل ل ت ز م لا ي ف ر ق شيئا من دين ا ل ل ي تعالى يعلمه و ي س أ ل عما لا يعلمه حتى يكون في محيط هذا الدين ل أ ن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا لا يقوم بهذا الدين يقوم من أخاطه من أنه بهذا إلا أخاطه جوانبه جميع、الجوانب. أ ن ا اعرف ان البعض الليبيان ا ل ل ي مشه نص ونص أو عدريجي لم يذق ح ل ا و ة ا ل إ س ل ا م بعد ل أ ن ه ما أ س ل م بعد فالمسلم الذي يطبق ا ل إ س ل ا م ويعلم ويحيطه من جميع جوانبه هو المسلم عند الله تعالى وهذا الذي له العهود التي جاءت في ا ل ق ر آ ن وعد الله الذين امنوا من كل وعد في ا ل ق ر آ ن هو له أ م ا الذي غيره وعكسه فاعلم أ ن كل وعيد هو عليه ولذلك عليك أ ن تنجو بنفسك بقدر إ م ك ا ن ك انت مسلم تعتز بهذا الدين واعتزازك به الا تترك س ن ة من سنن الهدى أ ب ل ا مهما كانت ص غ ي ر ة أ و ك ب ي ر ة يعني انظر ا ل رجل دخل المسجد مجرد كل خرج م ر ة ث ا ن ي ة يخشى ي يخشى على ن ي يخشى ع نفسه يعني أ ن ي ف ر ق س ن ة بعد س ن ة بعد س ن ة وكما ذكرت لكم لما رجل سال ا ل إ م ا م مالك رايت لو حرمت قبل الميقات قال أ خ ش ى عليك ا ل ف ت ن ة قالوا أ ي ف ت ن ة في ذلك وقد ازددتم الخير انت عمل ا ل م ق ا ت هنا انا بعدها ب ع ش ر كيلو ه ا أ ح ر م يعني زودت شويه ة ل إ ي ا ل م س ا ف ة يعني انا من عندي ش و ي ة ك م ا ن أ ي ف ت ن ة في هذه قال و أ ي ف ت ن ة أ ن ك اختصفت نفسك بهدي لم يفعله النبي ف ص ل وفي أ ك ت ر من ذلك النبي سلم لم يفعل ذلك انظر لهذا الرجل العجيب وهو يلتزم الالتزام الدقيق وطبعا ده شربه من, من, من استاذه ومولاه وشيخه عبدالله بن عمر عبد الله بن عمر بن الله كان ب يمشي في مواضع مشي النبي صلى الله عليه وسلم وكان ب يمشي خشي يضع قليل ل ع ل قدم ت أ ت ي في موضع ق د م يمكن رجلي تاتي موضع رجلي النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله يعني مجرد عاوز رجله عاوز مجرد توصل لرجل النبي صلى الله عليه وسلم فقط لك فاجئ هذا لا يفرط في م و ض و ع قدم النبي صلى الله عليه وسلم أ ي يفرط في قوله أ ي يفرط في أ م ر ه أ ي يفرط في نهيه ر و ي ة عجيب و إ ن س ا ن غريب وطبعا كان ب ي غير على علمه ك ا ن يقول له、لا. من يعذرني في زهريكم هذا ماله ابن شعب الزهر ماله ماذا عالك ايه؟ قال ي س أ ل ن ي عن حديث ابن عمر فاجيبه فيذهب الى سالم ابن عمر ف قال و ل ق ا ابن عمر يقول نعم ثم يذهب ويروي عن سالم ولا يروي عني والطريق طريقي يعني هذا شغلي وسكتي فتقول من يعظمني هذا الرجل يعني انا اللي د و ن ه ل ى حديث وده سكتي انا يروح ي أ خ ذ ه ا ي س أ ل الثاني يختبر يعني يطمئن ع ن ي ي ا ل أ ح ا د ي ث ا ي قالها ابن عمر يقول له نعم قالها أ ب ي ف ه م ا ل ز ه ر يروع ن مين عن س ا ل ل م و ا يروي ع ن ن اعجبني فقلنا أن في هذا الرجل وهذا طريقي وهذا أ س ل و ب ه وهذه طريقتي فكيف يروي عن سالم و أ ن ا الذي أ ع ط ي ت ه هذه ا ل أ ح ا د ي ث طبعا ب يغار على علمه وإزاي مثلا واحد مثلا يأكل يعني ينسب العلم لغير صاحبي ولا حول ولا قوه ل مالك المدينة وقاتي ناشع وأنا حدث. مالك بن الا ل زي ل مثلا أ ع م ك به وطبعا ليس هناك في التاريخ محدث سي الخلق و إ ل ا فقدوته و أ س ت ا ذ ه و إ م ا م ه هو محمد ومحمد ا ص ل لهم آ ي ة من آ ي ا ت ا ل أ خ ل ا ق ولكن أ ح ي ا ن تبكي للمحدث أ و للعالم في وقت نومي في وقت أ ك ل ي وقت راحته فهتلاقيه غضوب أ و مش م ب ص و ط ع ن ي ت ا ل ل غلطان من شو اللي يكون ذلك هو حتى وهو صغير يعني كان يعني زي ما احنا ب ق و ل و ا اروبا يعني و ذ ا ك يقولوا الكتكوت الفصيح في ا ل ب ي ض ة بيصيح النبل ب يظهر في ا ل إ ن س ا ن هو طفل لذلك ما تحب ان ترجمت اي إ ن س ا ن ارجع الخلط ا س أ ل أ ه ل ه وناسه اللي كانوا ج ر ا ن ه ولي ا ل ح و ا ل ي ه ل ك ا شكله هو عين صغير ف يظهر نبل الرجل هو طفل صغير ع ل ا مات ا ل ن ب ا ل ة والنبل و ا ل س م و و ا ل ر ف ع و ا ل ج ل ا ل ة بدان عليه هو صغير فالاممالك و هو حدث عاوز يروح للنافع عاوز يحصل العلم من نافع فكان يتنطف له يعني إيه؟ إيه يعني يترطف له. يعني إيه ما ي ع ن ي يدري ه ه يابيات رقص لكذا ه يعني يضحف حتى ي د خ ل معاهم او يقعد ي ر ب ع ن ا ف ع ي ب ق ى ي س أ ل أ و ل مالك م ا كده يرى ع الضحك ه ي ر ب ع ي ب ق ى هنا ي ه ي د خ ل مالك ي س أ ل ف ح ص ر مالك من ن ا ف ع ع ل م ن جمان ب ي ت ر طفي م ع ه ي ع ن ي ر ح م ا ل ل ه ت على ا الجميل اسمعي ا ل ب ن أ ب ي و ي س ا ل ل ي ه و ش ي خ ا ل ب خ ا ر ي ع ن أ ب ي أ ب و ه بولي بعض أ ق ر ا ن ه في العلم تعال ى مطلب العلم من نافع ت س م ع ت فلان وفلان وفلان فنظر أ و ي س ابو ل ل ي هو أ إ س م ا ع ي ل بن أ ب ي ويشبه أ ح د شيخ البخاري كما هم ع ل و م فنظر نافع قال أ ن ا أ ط ل ب العلم من هذا العبد والله لا طبعا الناس حصل مالك بن نموه والمالك بن أ ن س والليس بن سعد و ا ل أ و ز ا ع ي وابن شهاب الزهري و ط بلغت ع ا ب ما ء الرامانة دي بلغت ما بلغت في هذا المستوى وطبعا بدا ويس ابو إ س م ا ع ي ل لم يبلغ شيئا ء ف ا ل ج م ا ع ة ا ل ل ي ك ا و وانا بأسماء في ه أ ا ت أ خ ر بتكبري عليه كيف أ س م ع من هذا العبد أسمع أنا من عبد مثل هذا فتواضع مالك وأمثاله أمثال هؤلاء أوصلهم لهذا المستوى من مثل مالك أوصدهم عبد فتواضع العالي هذا هؤلاء لهذا من العلم ولذلك قال مالك إ ذ ا جاءك الحديث عن نافع فاختم عليه ادله ي ختم ا ل ن س م ا تفكر ش لو جاءك ل الحديث عن نافع يبقى فاختم عليه يعني, ده كلام يعني لا يراجع ولا ي س أ ل عنه أ ح د لما خطوطه نافع و ب د أ سياق الموت عليه أ خ ذ يبكي ب يقول يا نافع أ ت ب ك ي خوفا من الموت قال لا ولكني تذكرت س ع ب ا بن معاذ وكيف ضمه القبر العالم يبقى علمه ف راسه تشوف العالم م ا ش ى ب ر عن م ك ت ب ة م ش ى على ا ل أ ر ض م ك ت ب ة تتحرك موقول ا ل م ك ت ب ة م ص ب و ب ة في ذهن العالم ولكن على جو... على هذا ا م ا ي د و ر ف يكون هناك و ر ي ا ت ا ل م ع ل و م ة د ف يكون هناك ا ل ك و ر ي ه ل ك ن د ه ا ك ا ل ك ل ت ي يمكن ه ن يكون هناك الكوريات التي يمكن ان يكون هناك ا ل ك و ر ي ا ء التي ي ك ان و ا ي ا ك و ر ي ا ت ا ي ي ك و ا ل ي ه ع ل ى ج س ي ا ت ه م ك ي ق و ل و ا ك ل ا ل ع ل ت ي يمكن ان يكون ف ي ا ل ت ر ا ب ك ل ه ذ ا ا ل ع ل م ي ا ا ل ن ا س م ش ع ا ر ف ك و ن هناك ل و ل ا ت التي يمكن ان يكون هناك ا ل ك و ي ا ت التي ي م ك ان يكون ه ن ا ا ل ت ر ا ب و ي ي ك ن ن ي ك ان يكون ه ن ك ا ل ك و ر ي ا م ك ن ان يمكن ان يكون ه ذ ا ا ل ع ل م ف ي ا ل ت ر ا ب ف ه ذ ا ا ل ر ج ل لما راوه يبكي قال ل اذكي جزعا من الموت ولكني تذكرت سعد ا بن معاذ وقول ط ب ابن ع سعد معاب ا تفكرين النبي صلى الله عليه وسلم بإللا بيعمل بما تعلم من الحديث بقول النبي النبي القبر ابن ابن إن إيه رجل المحدث والمحدث تعلم الحديث صلى الله عليه وسلم النبي قال إن لو لنجى لنجى كنا منها منها معاس من نجى منها أحد لنجى منها سعد سعد ابن ضغطه ابن وطبعا النسبه ا تستحضر يعني المعنوي في ص و ر ة ح س ي ة فيعيد عنده احساس قوي جدا بالواقع الذي هو فيه كان كابير كما الحديث قال ابن وقال ابن خراش ثقة نبيل تقفى سنة ثقة ثقة سبعة عشرة ومئة خراش سع تقفى الهدف من هذه الترجمه ة ان الرجل يعني كل حياته كانت ت خ ص ي ل لحديث النبي صلى الله عليه وسلم وكان يعمل به من ثوره يعني لا يتوانى ولا ي ت أ ن ى حتى ينفذ هدي النبي صلى الله عليه وسلم يعني عاش وفي جوفه كتاب الله تعالى وحديث النبي صلى الله عليه وسلم كيف يقدم على الله مثل هذا يعني مثل هذا الرجل في تعالى مثل الرجل الله هذا جوفه كتاب الله تعالى وفي جوف حديث النبي صلى الله عليه وسلم انظر لمثل هذا كيف يقدم على الله تعالى ومع ذلك لا ي أ من مكر الله خايف يخاف فلذلك لا يمكن ان يكون قران ولا حديث ولا معه نبل ولا فضل ولا اخلاق ولا شيء ولا كالذحن اروح ا ل ج ن ة حتى تتعجب اقول له والله لو حسن رجاءك ارجو ان يكون كذلك لو حسن رجاءك في الله تعالى وصدقت في حسن الرجاء أ ر ج و من الله تعالى أ ن يدخلني و إ ي ا ك ا ل ج ن ة الفوائد ا ل ع ل م ي ة في الحديث ا ل ف ي ل ة ا ل أ و ل ى يراد ب ا ل ا ح د ي ث نفي التحري و ا ل ص ل ا ة كليهما ل هل بتطلب بنا نفي أن نتحرى وقت الطلوع الغروض؟ ح نتحرى د ي نفي ث وقت ووقت بنا أن ولا بتنفي التحري وتنفي ا ل ص ل ا ة ايضا تنفي ايه ا لاثنين الاثنين كما سنذكر في الارقام التي تليها تمام يبقى اذا يعني مراد البخاري من الاحاديث انه ينفي تحري طرق الشمس وتحري ايه؟ غروبها وينفي ايضا ا ل ص ل ا ة لان ا ل ص ل ا ة هنا لا ت ص ل ق وهي ب ا ط ل ة و ف ا س د ة يعني ف ا س د ة و ب ا ط ل ة على قول البعض اذا كان البطلان والفساد بمعنى واحد على ر أ ي الجمهور الثاني في الفوائد قال الطيب رحمه الله تعالى لا يتحرى هو نفي بمعنى النهي ة نفي بمعنى النهي طبعا في فرق بين ن ف ي وبين ن ه ي النفي نفي حدوث يعني مش ه يحصل اما النهي لا الناهي ده ج ا ز م ة يعني تبطل الفعل بعدها لا نهي نهاك ان تفعل ي ع نهي ي ن عن استقبال الفعل اما ا ل ث ا ن ي ة فهي نهي عن فعل الفعل كقول تعالى ان الذين يسترون على الله, على الله الكذب لا يفلحون لا يفلحون تبقى لاهنا ايه ن ا ف ي ة بتنفي الفلاح و ا خ ب ر ك ولا ت ر ك ن و ا اليهن ظلموا ولا ت ر ك ن و ا نهي ة يبقى لاهنا ايه ن ا ف ي ة يعني ما ت ع م ل ش العمل ولكنهم ا نافع ع ى الفلاح لهذا ل ف ر ق بين النفي ا وبين النهي ا طبعا هم اللي يزيدوه كده ولعلك تذاكر ويطلع منك يعني يعني سباوي صغير او كده ي ع ت ا ل ت من ا ل ف و ا ئ د ص ي غ ة النهي هنا بالمضارع المكروم بلا مضارع المكروم بلا الناهية فعند ا ل إ ط ل ا ق يقتضي التحريم مضارع ا لا م و و ب ل ت ر كذا ل ن ل لا كذا لا كذا لا كذا ب ص ي غ ة ا ل إ ط ل ا ق يقتضي تحريم هذا الايه الفعل فقال لا تحروا لا تصلوا يبقى قضى هنا بايه تحريم الفعل يبقى زي ما قلنا في ا ل ف ا ي د ة الاولى ب ي ن ف ي ا ل ص ل ا ة والتحري ايه معا نا لان هنا وطبعا ا نهايه ل ا الكل ن لا ديت ناهيه ط ب ع ن لا النافية بتعمل عمل إن طبعا بتنصب الاسم وترفع الخبر ولكن الخبر ش أ ه ل النحو جالوها أ و ل شرط طبعا من تتراجع الباقي ان يقول اسمه الخبر م ك ر ت ي ن ل ث ن ي ن ي عشان ن ي ع توصل لكذا ل الخبر اللي لا ليس لا اللي ليس م من من من إم من بمعنى ب وتنصب وتنصب وطبعا يبقى ت أخوات أخوات أخوات أخوات أ أنا كانة هنا كانة إن هي اللي هي بمعنى ليس. من أ خ و ا ت كانا و أ م ا هذه من أ خ و ا ت إ ل ا كما هو طبعا دي معلومات ابتدائيه ا ف ص ي غ ة النهي هنا هي المضارع المكروم بلا انها ل ق ل لا ت ه ر و ا واضح يبقى يلزمنا عشان نتعلم شيء من العلم يلزمنا شيء بسيط من, من النحو ا يعني حاجات الحاجات كده ا ل ح ا ا ل ب س ي ط ة اللي نقدر اللي طبعا عشان تتم ق ي ا ل ح ج ة على المخالف فهي عند الاطلاق ت ق ت ل ي تحريم المنهي عنه وفساده والدليل هو قوله تعالى وَمَا يتاكم وَالرَّسُولُّ يَتَاكُمْ فيدل ذ و وَمَا ه نَهَاكُمْ عَنُّهُ فَانْتَهُ ده ه ة لا لا لا على تحريم الفعل يدل على تحريم الفعل فالامر بالانتهاء عما نهى عنه يقتضي وجوب الانتهاء ومن لازم ذلك هو تحريم الفعل هنا وهو التحري والصلاه اذا قصدنا التحري والايه والصلاه هذا من لازم الفعل واذا قرن المضارع بلاء النافيه فهو لا يفيد النهج بل يفيد نفي وقوع الفعل يفيد نفي وقوع اثارك ق و ل ي تعالى كما ذكرت إ ن الذين ي ف ت ر و ن على الله الكذب لا ي ف ل ح و ن مش هيفلحوها فنفى عنه الفلاح ف ص ي غ ة النهي ف ي صيغة أو ا ل ن تقتضي شيئين ا ل أ و ل تحريم المنهي عنه واضح وطبعا ا ل ل غ ة يقول و ك ل ا م ه ا يقول كيف ن خ ت ح م بل ا ل ع ق ب ة يعني ص ي غ ة النهي تقتضي شيئين الشيء ا ل أ و ل النهي عن الفعل المنهي عنه أ و ل ا تحريم المنهي عنه والثاني فساده يعني لو صلى إ ن س ا ن في وقت التحري نقول صلاتك إ ي ه منهى ب ا ط ل ة فاسده ب ا ط ل ة فالنهي يقتضي البطلان والفساد ويقتضي تحريم المنهي عنه يبقى ا ت ك ب ح ر م ة والعمل ض ا ي ع والعاقل لا يكلف نفسه شيء لا فائده منه العاقل لا يكلف نفسه شيء بيتج نفسه في شيء ليس وراءه ط ا ئ الرابع في الفوائد فقوله صلى الله عليه وسلم لا ص ل ا ة بعد العصر حتى تغرب الشمس الفائده ا ل ر ا ب ع ة فتكون ا ل ص ل ا ة ملها حرام وباطل يبقى جمع البطلان و ل ي ه والحرم حرام وباطله ل أ ن ه منهي م عنها فلو عملت عملا ليس عليه أ م ر النبي صلى الله عليه و س ل م فهو ايه ر ض يبقى عملت عملا ليس عليه أ م ر فسلم فهو ايه فهو ر ض هكذا يعني او فاسد بالمعنى الصحيح الخامس في الحديث النهي عن ا ل ص ل ا ة عند طلوع الشمس وغروبها وهو مجمع عليه ب ا ل ج م ل ة واقتصر فيه على حالتي الطلوع والغروب ا ق ت ص وفي ا ل ح غيره النهي مستمر بعد الطلوع مستمر بعد الطلوع ولا لا、جديه. حتى ترتفع ا ل ش م م س بقدر ر ك ن أو ر م ح ي ن ي ب ق ى إيه ا الحديث ا ل أ خ ر ى م ا وقف ل مع الشمس و ا ل غ ر و ب و ل ك ن تتعامل مع الشمس ويجب ان تتعامل مع ح ي الشمس ف ا خ ت ص ر فيه على حالتي الطلوع والغروب وفي غيره النهي مستمر بعد الطلوع حتى ترتفع وتوجه النهي قبل الغروب حين اصفرار الشمس وتغيرها يبقى في حالة العصر يبقى حالة اصفرار الشمس وحالة ايه تغيرها يبقى النهي ايه بعد بس بعد هقولك اصفرار حالة حالة وحالة لحد العصر الشمس العصر لا العصر مستمر مش بعد ساعة م نصف ا ل ع ر صلي بعد ن ساعه ة ص اقول لك لا ه ا حتى تميل الشمس ويتغير لونها لون ل الشمس معروف انها ء ق ي ة ر مع بيضاء نقيه ة وسائل وسائل مع وأنت ي في تبيض نقية ن عن النهار الصلاة وسافر أول حتى م ش ك د ه ولا إ ي ه وانت طهي ي طلع ح م ر ة وولاها نار تبنها ح م ر ة م د ة ط و ي ل ة يظل هذا حتى تصير بيضاء ن ق ي ة لا شعاع له طيب نفس ا ل ح ا ل ة بعد العصر نفس ثمانين من لأذن لونها أظن أن اللون يعني نقية ليست الحالة العصر الصلاة العصر طبعا علامة بيضاء ولا على أول حلوة حتى بعد يتغير تغير تغير أم إيه إيه يعني فيها ايه ص ف ر ة ب د أ ت تميل الغروب و ب د أ ت تصفر الشمس فيها ص ف ر ة يبقى ده وقت ايه نهي كنهانا عنه النبي صلى الله عليه وسلم وطبعا كل ده خد وقت طويل ل أ ن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أ ن يصحح لك عبادته حتى تقدم على الله تعالى بعباده و ب ط ا ع ة ل أ ن ك لو خالفت ما حسبت لك عباده ولا ط ا ع ة فقدمت على الله بغير شيء وتظن أ ن ك قدمت بشيء يبقى هذا م ش ك ل ة ك ب ي ر ة جدا يعني هتقبل ا ل ى تعالى وانت ت ظ ن ه ن ا ك قدمت على الله بشيء وانت ماعملتش حاجه هو امرك ل ا و م ر بقيت عشان عاملك يكون محفوظ لك و ب ا ذ ا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبوه صحيح انت اشتغلت و ت ع ب ع ا م ل ة ن ا ص ل ة تصلى ع ا ع م ح ا م ي ة وهذا كلام ي ع ن ي ي خ ل الجسم ا ل إ ن س ا ن يفوق رغم انها ع ا م ل ة و ن ا ص ل ة يعني عملت وتعبت وتبهدلت ومع ذلك تصلح نار محامي نعوذ بالله من ذلك ي ب ي ي اذا ا ل ي ينجي من كل ه ذ الالتزام ز م ه ا ا ا ئ ل ل ل بدقيق السنه ة ا ا ل ل ت كما كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين من بعده ل أ ن ك انت تقدم على ب ع ب ا د ة و ط ا ع ة انت ع م ل تشتغل وتشتغل و ت ش ت م ل وتشتغل وتشتغل امام ب د ل ي وانت بتسوق في العصر بدري ل س ه بدري ل س ه بدري تغير اللون بقت صفراء اقولك دخلت في وقت ا ل نهي اقوم اصلي العصر ب ق ت طيب صلي يا عم العصر ده وقت نهي ولكن ق ت و هتقولي ب ن اظرك ب ر ك ع فقد اظرك اقولك احنا ج ل ن ا الدرس الماضي الصلاه ة ل ا ث ح ا ل ه ح ا ل ة ف ض ي ل ة وحاله ة ي اختيار و ح ا ل ة ايه ايوه ف إ ذ ا كنت من أ ص ح ا ب ح ي ا ة الاضطرار يبقى هنقبل منك ا ل ر ك ع ونكملك ل البيت ا ق فقه دين الله تعالى لابد ان ا الكلام ي نفقه سدس الفوائد النهي للتحريم وهو ظاهر النهي هنا النهي للتحريم لما يقول لا ت ق د م ب ي ب ر ي ا ض الله ورسوله يبقى لا ن ق د يبقى النهي هنا ايه لا ترفعوا ص و ا ت ك م فقط و ت النبي نهي تحريم وانت بقى مع استرسالك في ا ل ق ر آ ن كل ما ب ق ب ل ك ل ا ق ي النهي تشوف هي ن ا ف ي ة ولا نهيه ن ا ف ي ة طبعا تبقى ن ا ف ي ة إ ذ ا جه ي واحد الكفار تبقى ن ا ف ي ة له إ ذ ا ما نهي ا بتنهك ا عن فعل يعني لا يقربك من الله تعالى وهكذا وهكذا, وهكذا. ولذلك لابد طبعا أ ن ت حتى م ت ن ا ل أ ج ر م ي ة أ و شيء بسيط يعني يعرفك المسائل ا ل ب س ي ط ة في النحو د ع ي ر ل أ ن دي كان بيدايما طلاب العلم بيدرسوها عشان ي ب د أ يستوعب أ ي كلام اللي بتقال ق د ا م ه كلام ا ل ق ر آ ن أ و كلام النبي صلى الله عليه وسلم له مغزى ومعن يبقى النهي والتحريم هو ظاهر النهي هنا في قوله لا صلاه يبقى ا ل ص ل ا ة هنا ايه ب ا ط ل ة هكذا س ا ب ع في الفوائد وبرضو تنتبه ل ل س استثنى ب ع ا ا ل ش ا ف ع ي ة من كراهه ا ل ص ل ا ة في هذه ا ل أ و ق ا ت م ك ة المكرمه حيطلع راجع واحد بجأ من الفلول و ل ا من ا ل م ن ي ي يقول لك ما انتم بتحرموا على كيفكم, وبتحللوا على كيفكم. أ ق و ل له لن تدخل ا ل إ س ل ا م بعد لو دقت ا ل إ س ل ا م ما تقولش ا ل ك ل م ة دي ما يقولش ه ا واحد أ س ل م وحده ا اسمع بقى شوف الشافعي ة يقول إ ي ه ا س ت ث م ا ا ل ش ا ف ع ي ة م ك ة المكرم ة الله من الكلام ده كله على كيف ك م بتحرموا على كيف م بتحللوا قل ل ه ده إ ح ن ا ممسوكين ومرضتين انت المحلول ل ي ومفكوك لكن إ ح ن ا ممسوكين ا س ت ث م ا ا ل ش ا ف ع ي ة من كراهات ا ل ص ل ا ة في هذه لقات م ك ة المكرم ة لا ت ق ر أ ا ل ص ل ا ة فيها لحديث جبير رضي الله تعالى عنهم مرفوعا قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يا بني عبد م ن ا ف وذكرناه قبل كده يا بني عبد مناف عبد لا تمنعوا احدا طاف بهذا البيت وصلى من أحدا ليل ل أو ي او نهار لو رحت إ ل ى م ك ة وانت بتعتمر او بتحج بطريقه عجائب الدنيا السابقه ل في ل كلها ا ل ي واللي شافعي واللي عفريت في المكان ما تصليش بجا ا ت ده فاذا في العلم يؤنسك بي في كل مكان, مكان. لانه صاحبك المخلص الذي ينقذك في كل مكان قلوا قال يقول ليه لأن المكان كل الأحاديث الشفير الله تعالى والنبي صلت له الكلام ده جبير ده أسلم بعد فتح مكة. أسلم متأخرا. أسلم هذا كما متأخرا متأخرا الأحاديث بتاعت النهي لها ما بحديث جبير جبير يعني هذه رحمه ده مستثنى من مكة فتح ده بعد بعد إيه مقيلة يعني بعد أ حديث النهي م ق ي ل ة أ س ل م ج ب ي ل وهذا وهو نقل الحديث قال يا بني عبد م ن ا ف لا تمنع أ ح د ان يطوف او يصلي في هذا البيت في أ ي وقت من ليل ن او نهار. ممكن أنت نهار بفضلك أو أشواق و خ ل ص ي ن ا ل ش م س ن ق ط ه و ن ق و ل ك لا أ ق ط ه و لحد م ب ن ي ط لا أ ق و ل لحد م ه الشمس ب ي ه ترتفع و ي ب ق ى ف و ق و م بنقطه ونقوم بنقطه ونقوم بنقطه ونقوم بنقطه ونقوم بنقطه ونقوم بنقطه و ن ا و م ب ن ق ط د ونقوم بنقطه ونقوم بنقطه ونقوم بنقطه ونقوم بنقطه ونقطه ونقوم ل ن ق ط ه ونقطه ونقطه ونقطه ا ل ل ه تعالى الثامن في الفوائد روى أ ب و داود والنسائي ب إ س ن ا د حسن عن علي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه و آ ل ه وسلم قال لا تصلوا بعد الصبح ولا بعد العصر إ ل ا أ ن تكون الشمس نقيه أ و مرتفعه لا ت ص ل بعد الصبح ولا بعد العصر إ ل ا أ ن تكون الشمس ن ق ي ة فدل على أن ان ل م م ر ا د المراد ن ه ي يبقى وقت الطلوع ووقت الغروب ا ل من النهي وقت و الطلوع ووقت الغروب وما قاربهما وبعن وما قاربهما اللي احنا قلناه الشمس اللي الفيدة الأخرى تغيرت في إذا ومذهب ا قاربهما أسرار الشمس في الغروب احمرار الشمس في الشروب فما قارب الشروب وقارب الغروب يبقى هنا النهي كما قال يبقى وقت ابن م يعني في في علي عبي عند وعند طالب و مالك رحمه الله تعالى اختصاص ل ل تعالى ه ا التحريم وقت الطلوع ووقت الغروب ب الغروب صعب اختصاص التحريم وقت الغروب ووقت يعني صعب بروز الشمس ا ا ووقت ووقت ل ح بروز يعني ك ج في كلا الوقتين هكذا التاسع في الفوائد في قوله لا ص ل ا ة معناها لا ص ح ة ل ل ص ل ا ة صحة للصلاة لا صحة للصلاة فيلازمه أ ن العاقل لا يشتغل بما لا ف ا ئ د ة فيه أ و يعود عليه فيه م ن ف ع ه اذا قال لا صلاه ي ب غ العاقل يلزمه الا يشتغل بما إيه بما لا يفيده ولا ينفعه هكذا يعني العاشر في قوله صلى الله عليه وسلم حتى تطلع الشمس ف إ ن مجرد ط ل و ع ليس كافيه وطبعا هذا الفرق بين طالب العلم واللي عايش كده يقول ك النبي قال لا تصلي عند الطلوع وعند القود أ ن ا مش مصلي في الوقت ده نقوله لا المسألة بالأس مش بال مش بالضبط كده زي ما انت بنقول يعني انت على ج د ما جهدك وعلمك انت خ د ت المساله على ب ا ل ل ف ز يعني فنقول يعني فان مجرد الطلوع ليس كافيا بل لا بد معهم من ارتفاع قدر ايه رمح او ايه رمحين فالانسان اللي هو غير دارس اللي غير دارس غير بياخذ المساله على ظاهرها على لان قد يكون النبي ساله رجل فاعطاه ا ل ا ج ا ب ة مختصره لا تصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبه وخلاص طبعا فاتوا الاحاديث ا ل أ خ ر ى اللي في الباب ولذلك لا يحل لك أ ن تفتي في كتاب الله تعالى وفي س ن ة النبي صلى الله عليه وسلم إ ل ا إ ذ ا جمعت أ ط ر ا ف الايه الادله كلها ل د ا ل و ق ت ك ا ل ط ب ق ا ل ك ا م ل ا ل م ت ك م ل و ا لا ي ح ل لك أن ت ص ل ي ع ن د ا ل غ ر و ب ي ق و و ل ا ل ي س ا ل م ق ص و ط ب ذ الكامل ت ا بذات, ولا بذات الغروب. ولكن ا ل م ق ص و د ا ت ف ا ع ا ل ش م س عند ا ل ش ر و واخذ ق ذلك و ب ر ض ه غ روب الشمس بقدر ر م حين او ر و ح مش المقصود ع ي ن ا ل ل ي ه الوقت ذاته ف ط ب ع ا في قول صالحاته ت ط ل ف ان مجرد طلو لسكاثير ي لسكاثير ي لاني ح ر ي اخرى لابد معه من ع ه الارتفاع بروم حنوي او, أو روم حين ن خ ت ا ل ك ل ا م د ه مش مناطور ع ي ب ا د ا ل ح ذ ي عشر الفوائد ايه المقصود البخاري ايه المقصود ه من تكرار الاحاديث دي يجيب الحديث دا م ر ة ويجيبه م ر ة المقصود البخاري رحمه الله تعالى في الاحاديث المكرره, في المكررة ذكر, الوقتين الضيقين للنهي. للنهي عن يبقى ذكر الوقتين الضيقين للنهي عن الصلاه فيهما وهما عند غروب الشمس وعند طلوعها تمام طيب يبقى ل ه ان د ا مقصود وبيبين الوقت الضيق ا ي ه وقت ل طبعا ه ما ع ش ر ش الوقت الوسع ا لان الوقت الوسع ا عما ق د ا د ن ا لكن تعرفه مش محتاج ا ش ا ر ة يعني ولكن هو بيركز جدا على الوقت الضيق ا ي ه ل اللي فيه وقت ا ل ه ي ه ا ل ن ا ل ي وقت الحرمه لتجع فيه في ا ل م ش ك ل ة الثاني عشر هو مقصود ه الباب قبله. الباب اللي ده كان قبله ذكر الوقتين المتسعين يبقى الباب اللي الباب فات كان ذكر الباب و ق ت المتسعين ي ن ط وذكر ل ا ب ا ل ل ي احنا ف ي ه هدفه ايه ذكر الوقتين ا ل ل ه ي ب بالله ق ى انه فكر بتاعة البخير هدفه عاوز طب يكرر ه ا الأول يبقى في بيذكر الوقتين هو هدفه ل وفي ا ل أ ب ا ء ده وبيذكر وقتنا الضيقين يعني إ ذ ا هو مش ب ي ذ ك ر الكلام كده من باب ا ي ع ن ي ان ب ي ك ت ب و ا خلاص أ و ج ا ل و ا حديث من س ن ة العالي عمال ي ك ت ب و ا سواء كرر أ و لم يكرر ا ل ف ا ا ل أ خ ي ر ه هانقول بقى الفوائد كلها في أ و ق ا ت النهي ووقات الساعه ة الثالثة عشرة فإذا في والأخيرة الأحاديث لما أربعة طبعا أوقات الأحاديث لجيت ي حددت جعلت تبصوا ا عندنا أربعة أوقات فانا اجملها لك في نص واحد يبقى أ ن تلخصت البابين في ف ا ي د ة واحده حدثت ا ل ا ح د ي ث و ا ر ب ع ة أ و ق ا ت الوقت ا ل أ و ل أ و ل طلوع الفجر عند الجمهور الوقت ا ل أ و ل أ و ل طلوع إليه الفجر الوقت الثاني بدو حاجب الشمس اللي بداية الفجر أول طلوع إيه يبقى أول وقت اللي هو وقت الوقت الثاني ب د ا ي ة طلوع الشمس ا لو ل ي ه عند حاجب الشمس ام ا يطلع ا لذلك حاجب بتاع ك و ن ت ا ل ص ف ة كره بصله الحاجب ط ل ع ذي الحاجب كده وقت الثاني بدو حاجب الشمس و أ خ ذ ه في الطلوع واخر هذا الوقت الوقت آ خ ر ايه محنا بدنا آ خ ر الوقت ط ل و ع الفجر طلوع الشمس ماشي واضح فجر دخل يبقى آ خ ر الوقت ده ا ل م س ا ف ة دي اخرها ايه طلوع الشمس طلعت الشمس ل خ ر ان اذهب الى المكان الذي اذهب الى المكان الذي ا ذ ه ا ل المكان الذي اذهب ا ل ر م ح ا ن ا ل ذ ا ل ى ل م ك ا ن الذي ا ل ى ل م ك ا ل ي اذهب الى المكان ا ي ا ه ب ا ض ى ا ل ن ا ي ا ذ الى المكان ي ا ا ل م ك ا ن الذي ا ذ ه ل ى ا ل ج ك ا ن ل ب ع د ك د ه ي ا ه ب ا ل ن ي ا ذ ب ل ى ا ا ن الذي ا ه الى المكان ا ل ذ اذهب الى المكان الذي ا ا ل ن ا ي ا الى ا م ك ا ن ا ل ي ا ب الى م ك ا ن الذي ه ب ا ل م ك ا ن الذي ا ب الى المكان ا ل ه ا ل م ك ا ن الذي ا الى المكان ي اذهب الى ا ل م ك ن ا ل ذ ا ذ ب ا ن الذي ا ذ الى ا ل ن ا ي ا ب الى ا ل م ك ا ب الى ا ل و ق ت ا ل ث ا ل ث ولو إ ذ ا ف ر غ ا ل م ص ل م ن س ن ا ل ع ص س فلفرغ ا ل م ص ل م سنطلعس اذا مرتا طيب ا ل و اذا مات ا ل مات ا ل مات مات مات مات ب ا ت ا ل و ق ت مات م ا ه م خ ت مات و ا ت ا ل مات م ا ل مات م ا ل مات مات م ا ي مات مات مات مات مات مات م ا ل و ق ت ا ل م ي ت م ا ل م ا ب مات مات مات مات مات مات مات مات مات مات مات م ت مات مات مات مات مات مات مات م ت مات مات مات ا ت م مات مات ت مات وكان أ أول و ل ه ت م الشمس ومالت ل الغرب إذا اصفرت يبقى ع ا في الوقت ل البابين في الفايدة الأخيرة خ في يبقى ي ن م و س ع ي ن ووقت ي ن مضيقين فالتحذير كله كان في الوقت المضيق وركز عليه البخاري رحمه الله تعالى وبهذا بشرح هذا الباب ونصل بشرح الباب بما هذا اتفايم الله تعالى أن ينفعنا أن قلنا وان يعلمنا ما ينفعنا وجنبنا الفتن واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم